مبارك على نبيه وعبده الذي اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أما بعد فنشرع إن شاء الله تعالى في قراءة هذه الرسالة المباركة وهي مقدم أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما ونلاحظ إخواني أن قوله رحمه الله إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ كلها جاءت مصدرة ب نون التعظيم يعني المتكلم يعظم بذلك نفسه أو يكون بمعنى نون المتكلمين الجماعة إلا أنه حين أن أتى على لفظ الشهادة والإقرار بالشهادة أتى بها على جهة الإفراد وهذا يعني لفظ الإفراد أشهد يناسب معنى التوحيد الإفراد هنا ناسب معنى التوحيد قال رحمه الله أما بعد فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه إذن الدافع لشيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله على كتابة هذه الرسالة أنه احتاج أو ظهر له حاجة المسلمين لمعرفة هذه القواعد التي بها تنضبط أو ينضبط عندهم طرق معرفة مراد الله جل وعلا وغالب مصنفات الآئمة جاءت عن طريقين إما أنه هو يكتشف حاجة المسلمين إلى التصنيف في جانب معين فيبتدأ التصنيف والتأليف دون أن يكون ثم طلب يرى حاجة المسلمين إلى شيء معين فيصنف ويؤلف فيه دون أن يكون هناك طلب منهم وإما أن يكون بعض الناس يحتاج إلى معرفة شيء معين فيطلب التصنيف وهذا كثير ولذلك ذكر في ترجمة محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أنه لما أراد التصنيف في الصحيح عرض عليه بعض مشايخه ذلك فاستحسن الكتابة فيه وهكذا كثير من الآئمة في هذا الباب وهنا شيخ الإسلام رحمه الله يذكر أن سبب تصنيفه لهذه الرسالة هو طلب بعض إخوانه من طلاب العلم أن يكتب لهم في ذلك مقدمة تعينهم على فهم القرآن ومعرفة ما يحتاجون إلى معرفته فيما يتعلق بعلوم القرآن قال رحمه الله تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله وهنا أيضا نستفيد أن المنقول أي ما قام على الوحي المراد بالمنقول ما قام على الوحي فهذا يجب قبوله والإيمان به كآيات الصفات وأمور الغيب وأما المعقول فما يجوز إدخال العقل فيه وما يسوغ الاجتهاد فيه كالقياس الأصولي هناك عندنا أمور قائمة على الوحي لا يحل إقحام العقل فيها مثل مثلا عندنا الصلوات الخمس وعددها وكيفيتها هذه كلها أمور منقولة ليست للعقل فيها مجال أو ليس للعقل فيه مجال للتدخل وهناك أشياء معقولة يعني أن العقل يدرك سبب تشريعها فإذا استجد عنده شيء من المسائل قاس على أصول سابقة لديه قاس ذلك على أصول سابقة لديه قال ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل وهنا لاحظوا أنه رحمه الله أفرد الحق وعدد الأباطل يعني جعل الباطل جمعا وأما الحق فمفرد وهذا ظاهر أن الحق واحد والباطل متعدد الباطل متعدد ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل جمع سبيل قال والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقوال تنبيه على الدليل الفاصل بين الأقوال المراد بهذه الكلمة يعني أن يكون أو قد يكون التنبيه واضحا في كتاب الله جل وعلا وقد يكون التنبيه مأخوذا بنوع من الاستنباط فالتنبيه قد يذكر أقوال الناس كما جاء مثلا عندنا في كما سيأتي إن شاء الله حتى من كلام الشيخ الكلام على عدد أصحاب الكهف عدد أصحاب الكهف فحكى القولين وأبطلهما وسكت عن الثالث سكت عن الثالث تنبيها على صحته وترجيحه على غيره قال رحمه الله فإن, فإن الكتب المصنفة في التفسير مشعونة بالغث والسمين المراد بالغث والسمين يعني الغث ما لا ينفع من الأقوال وما إلى ذلك قال والباطل الواضح والحق المبين وهذا في إفادة أن هناك أشياء واضحة بجلاء كما هو من تصنيف أهل الرفض وتصنيف أهل وحدة الوجود هذه أشياء باطلة واضحة وهناك أشياء قد تكون فيها نوع من الخفاء قد يكون هناك بعض من صنف في التفسير لكن فيها شيء من الخفاء لا يستطيع أن يميزها إلا الحذاق والمتمكنين في هذا العلم. وقد ذكر أو ذكر بعضهم أنه استخرج من كتاب الكشاف للزمخشري اعتزاليات بالمناقيش. سأأتي إن شاء الله الكلام عن ذلك. هناك أشياء خفية ولذلك يا إخوان القراء في التفسير تحتاج أن يكون الإنسان قد تأصل تأصيلا صحيحا في الاعتقاد حتى لا يأخذ بعض التفاسير على غير المعنى الذي هو ثابت صحيح قال رحمه الله العلم إما نقل مصدق عن معصوم إما نقل مصدق عن معصوم ولاحظوا أنه نكر كلمة المعصوم نكر لفظ المعصوم ليدخل فيه أمران الأمر الأول هو النبي عليه الصلاة والسلام والأمر الثاني هو إجماع الأئمة العلماء يعني أن يكون هذا العلم منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يكون مما أجمع عليه العلماء ومعلوم أن العصمة ليس عندنا معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام أو إجمع المسلمين إجمع الأمة إجمع العلماء هذا فيه العصمة بكليتهم لا بأفرادهم قال رحمه الله وإما قول عليه دليل معلوم دليل معلوم والمراد به قول واحد العلماء ابتداء بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكون عنده قول لعليه دليل معلوم له استدلال صحيح ومذكور قال وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود والمراد بقوله مزيف يعني أنه بعض الأقوال تكون مزيفة بمعنى أنها كما يصنع أهل البدع كما يصنع أهل البدع في تفسير القرآن يأتي بأشياء مزيفة ويسقطها على التفسير إما أن يستدل بأحاديث موضوعة وإما أن يأتي بألفاظ أو تفاسير أو أقوال منسوبة إلى غير قائليها أو ينسبها إلى بعض الأئمة وهي مكذوبة عنهم وهذا كثير من صنيع الصوفية مثلا أو من صنيع كذلك المبتدع بشكل عام وأما الموقوف لا يعلم أنه بهرج يعني لا يعلم أنه زائف ولا كذلك يعلم أنه أيضا باطل ولا كذلك منقود شيء موقوف على بعض العلماء يعني قد يكون المنقول هذا من كلامه الشخصي لكن ليس عليه دليل يؤيد ما هو عليه تكون اجتهادات خاصة بالعلماء فهذه يقال أنها موقوفة على من قال بها ومعلوم أن المذهب الحق في فيما لم يكن عليه دليل أننا نقول لا يؤخذ عنه كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد فلا يقبل كلام العالم في تفسير شيء أو في تحقيق شيء من الشرع إلا إذا جاء عليه بالدليل قال رحمه الله وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي وحبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد المراد بقوله يخلق بمعنى أنه يصير قديما باليا يصير قديما باليا قال ولا تنقضي عجائبه القرآن لا تنقضي عجائبه والقرآن يا إخوان يحتاج منا إلى نوع من التدبر نوع من التدبر والتأمل فأما أن يبقى الإنسان يقرأ القرآن ولا يدري ما فيه هذا من التقصير قال ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل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 من إملاء الفؤاد يعني أنه كتبها بغير أن يكون هناك استحضار أو نظر في الكتب وإنما مما كان محفوظا في صدره وهذا ما سيجعلنا إن شاء الله نعتذر للشيخ رحمه الله في بعض ما سيأتي من بعض ذكره لبعض الأحاديث والأسانيد التي يوجد ما هو أحسن منها وأقوى منها قال والله الهادي إلى سبيل الرشاد هذه كانت كتقدمة لما سيأتي من أصل هذه الرسالة طبعا من باب الفائدة يا أخوان هناك عناوين طبعت ضمن الرسالة وهي ليست هذه العناوين ليست هي من صنيع الشيخ وإنما هي من صنيع من رتب هذه الرسالة من, من أصحاب الدور والمطابع لكن لا يعني لا نجد في ذلك غضاضة أن نقرأ تلك العناوين لأنها معينة والنسخة التي عندي ما أدري هل تطابق التي عندكم إذا كان عنده عنوان آخر يخبرني نعم قال قال رحمه الله فصل في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لأصحابه معاني القرآن قال رحمه الله يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه أولا يجب علينا أن نعلم أن ما نزل من القرآن لا يخلو من صورتين ما نزل من القرآن لا يخلو من صورتين الصورة الأولى إما أن يكون بيناً جليا لم يحتج معه إلى بيان واضح عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وضوح الشمس ما يحتاجون إلى أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن معاني القرآن فيه لظهوره ومن هذا الباب آيات الصفات هل تعلمون أن أحداً من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء من آيات الصفات أبداً، يعني وقفوا على قول الله جل وعلا وكان وهو السميع البصير، طيب ووقفوا على قول الله جل وعلا إن الله كان عليما حكيما، وقفوا على كثير من الآيات التي فيها ذكر الصفات. وسواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية طيب لكن أنهم ما أثر أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سألوا ولو في موضع واحد عن معنى صفة معينة فهذا كله معلوم المعنى عندهم بجلاء وهناك يعني وهذا هذه الصورة الأولى الصورة الثانية أن يوجد بعض الألفاظ يكتنفها شيء من الغموض النسبي. يكتنفها شيء من الغموض النسبي. ما معنى النسبي؟ يعني بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يستغلق عليه المعنى، وبعضهم يتضح له. لكن هذا الذي يستغلق عنده المعنى ماذا؟ سيطلب البيان بعد ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. سيأتي أمثلته. لكن من بعد ذكر. يعني تقريب الفهم لهذه الصورة لما وقفوا على قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله وأيونا لم يظلم لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم مبينا ليس ذاكم إنما هذا المراد به ما قال أو ما جاء في كلام العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فأفادهم بعدما حصل عندهم شيء من الإشكال وإن كان وإن كان فهمهم لللفظ في موضعه لأن عندنا القاعدة تقول ماذا النكره في سياق النفي تفيدش العموم إذن الآية ما زالت على بابها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الظلم هو نعم يدخل فيه الشرك ويدخل فيه أيضا المعصية بدليل أن من جاء بالظلم الذي هو دون الشرك يكون أمانه والأمان الذي يحصل له في يوم القيامة أدنى من الأمان الذي يحصل لمن لم يأتي بالظلم مطلقا يعني الذي سيأتي سليما إن شاء الله من ذنوب الناس أو من من المظالم لا يأتي عليه دم ولا يأتي وقد أخذ مال فلان ولا يأتي قد طعن في عرض فلان طيب سليم من هذا الباب لا شك أن أمنه سيكون أعظم من أمن من من جاء بشيء من المظالم فيكون في بابه لكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام استشكلوا هذا الأمر فأفادهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود بالذين لم يحصل لهم الأمن المطلق الذي هو على جهة التوحيد الذي يأتي بالتوحيد مطلقا هذا الذي يأتي يكون له الأمن أما من جاء بالشرك فلا يكون لهم أمن في يوم القيامة إذن الذي نزل من القرآن إما أن يكون بين واضح لا يحتاج معه إلى بيان وإما أن يكتنفوا شيء من الغموض النسبي يعني بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد يحصل عندهم شيء من الإشكال فيستوضحون المعنى من النبي عليه الصلاة والسلام وإما أن يكون يعني ظاهر كما ذكرنا قال رحمه الله يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه كما بين لهم الفاظة، وبين الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام بقرائتهم، بقراءته عليهم القرآن. قال فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قال رحمه الله، وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي.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 ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة هذا الأثر رواه الإمام أحمد وهو حسن إن شاء الله ومعروف أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله ابن حبيب ابن ربيعة أحد تلامذة عثمان وعلي وأضرابهما من علماء الصحابة وأيضا تلمذ على عبد الله بن مسعود وتلمذ على زيد بن حثابت وتلمذ كذلك أبي بن كعب رحمهم الله ورضي الله عنهم جميعا وهذا في إفادة أن أبا عبد الرحمن السلمي أخذ هذا البيان من, من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتجاوزون في حفظ الآيات شيئا من القرآن حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل إذن كل ألفاظ القرآن كانت معلومة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وليس ثم شيء مات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلموه قال رحمه الله. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل وآل عمران جل في أعيننا. وهذا أيضا رواه أحمد وهو الصحيح. قال رحمه الله وأقام ابن عمر على حفظ البقرة على حفظ البقرة عدة سنين. قيل ثمان قيل ثمان سنين ذكره مالك. هي ذكره في الموطأ وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وقال أفلا يتدبرون القرآن وقال أفلا يتدبروا أفلم يتدبروا القول قال وتدبروا الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن يعني لا يمكن أن الإنسان يتدبر كلام إلا بأن يعرف المعنى ما المقصود بهذا اللفظ وما معناه. قال كذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون قال وعقل الكلام متضمن لفهمه نعم عقل الكلام متضمن لفهمه يعني لا يمكن أن يكون الإنسان قد عقل كلاما معينا إلا إذا فهمه ولذلك كان من أخص دعاء نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وحل العقدة من لسان يفقه قولي يفقه قولي يعني يفهم قولي لأن كون الإنسان يسمع كلاما معينا قد تسمع يعني مثلا الآن يعني ربما تسمع مثلا بعض الأعاجم يتكلم بكلام معين هو في حقيقة كلام مفهوم لكن ليس عند هذا إنما يسمع أصوات يسمع تمتمة لكن ما يدري ما الكلام لا يدري ما, ما الكلام فهذا لا يقال أنه قد علم سمع سمع الكلام لكن لا يدري ما ما الكلام ما معناه قال رحمه الله ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه فالقرآن أولى بذلك يعني قد ربما تسمع كلمة وتستطيع أن ترددها يعني الآن كثير من الناس ربما لا يدري كيف هي اللغة الصينية طيب يسمع إنسان أتى من الصين يقول كلمة فربما تسمعها وتستطيع أن تأتي بها لكن ما معناها ما تدري فلا يمكن أن يكون هذا الكلام معمولا به أو كذا إلا أن المقصود أصلا من الكلام أن تفهم المعنى فكلام الله سبحانه وتعالى أولى بأن يهتم بمعرفة معانيه قال رحمه الله وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشريحوه فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم به ونجاتهم أو هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم نعم هذا فيه أيضا كذلك الرد على الطائفة المفوضة عندنا طائفة من الطوائف المبتدعة يقال لها المفوضة هؤلاء يقولون الله سبحانه وتعالى ألزمنا بالإيمان المطلق دون معرفة المعنى دون معرفة المعنى ما معنى كذا يقولون الله أعلم الله سميع يقولون الله أعلم الله بصير يقولون الله أعلم طيب يعني لا يدرون أو يحاولون أو يظنون أنه الإيمان المطلوب أنك تبقى أعمى عن المعاني فلا يخوضون في أو يعني ماذا يستبعدون المعنى الذي يجدونه في نفوسهم يعني نحن جميعا نعلم ما معنى الغضب نعلم كلنا ما معنى الغضب لكن حين يقفون على قول الله وغضب عليه ولعنه يقولون الغضب هنا ما ندري إيش المقصود الغضب معروف لا نحتاج أن نستفهم ما معنى الغضب هل يستغلق المعنى على أن الله سبحانه وتعالى فوق عباده وهو القاهر فوق عباده نفهم ما معنى فوق نفهم ما معنى قوي نفهم ما معنى عزيز نفهم ما معنى عظيم فهم يقولون لا نحن فقط نؤمن أن الله كذا لكن ما معنى هذا الكلام ما ندري إذن هذا فيه رد كلام الشيخ هنا فيه الرد على الطائفة المفوضة التي تقول يلزمنا الإيمان المطلق دون أن نتعرض لأي معنى وأيضا أي شيء يتعلق بحقيقة هذه الصفات قال رحمه الله ولهذا كان النزاع بين بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا وكما ذكرنا أن السبب في ذلك أن القرآن نزل بلغتهم وكانوا عربا أقحاحا لم تتمكن العجمة التي دخلت على غيرهم كما هو الحال فيما بعدهم خاصة بعد الفتوحات الإسلامية واختلاط العرب بالأعاجم وظهور عصر المولدين وإيضا كذلك من أهم الأمور أنهم لم يكونوا أهل أهواء صحابة ما كانوا أهل أهواء وبدع وإنما كانوا أهل أثر واتباع فكان هذا هو السبب في أنهم لم يتنازعوا في القرآن قال رحمه الله وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والإتلاف والعلم والبيان فيه أكثر والسبب في هذا الشرف هو قربهم من عصر النبوة وكلما ابتعدنا من عصر النبوة ضعف العلم وضعف الفهم والسغلق العلم في هذا الباب قال رحمه الله ومن التابعين من تلقى جمع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها ومن هنا ندرك أن السلف رضي الله عنهم لم يتوسعوا التوسع المذموم الذي رأيناه في المتأخرين فيما يتعلق بأمر, بأمر الصفات لأن كما ذكرنا واضحة البيان فكما أسلفت ما رأينا أحدا لما سمع مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة حتى قال بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا نعدم خيرا من رب يضحك إذن كلنا نفهم هذا المعنى فكل آية الصفات وأحادث الصفات ما وجدنا أحدا من الصحابة يستفهم فيها شيء قال ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ولهذا كان يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم وكان الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من من غيره يعني لماذا لأن مجاهد صرح بأنه قد عرض المصحف على ابن عباس ويوقف عند كل آية إذن كل المصحف مر معنا أو, مر أو علمه مجاهد تلقياً عن عبد الله المسعود عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه ولا يخفى عنكم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لعبد الله ابن عباس على جهة الخصوص فيما يتعلق بالتفسير فقال عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكانت هذه بركة حلت في عبد الله بن عباس بماذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له فكان ترجمان القرآن كما هو معلوم قال رحمه الله والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنه أو عنهم علم السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال ومقصوده رحمه الله من هذا أننا نستفيد أن العلم قسمان العلم قسمان علم توقيفي علم توقيفي كما هو الأمر في حال الصفات والعقيدة كما هو الحال في أمر الصفات والعقيدة معرفة أن, في أن هناك شيء اسمه عذاب القبر ونعيم القبر وهناك شيء اسمه الميزان وهناك شيء اسمه السراط هذه أشياء توقيف يعني لا تأخذها إلا تلقيا ما يأتي إنسان يجتهد يقول يعني أن هناك شيء كذا وكذا من الأمور المتعلقة بأمور الآخرة أو الأمور الغيبية هذه لابد فيها من توقيف والعلم الآخر علم توفيقي علم توفيقي كالعلوم التي يجوز فيها الاجتهاد علوم يكون فيها الأمر فيها واسع كبعض ما يتعلق بمسائل الفقه ومعرفة الأمور المستجدة الأمور المستجدة التي ما كانت عند الأولين يدخل فيها القياس أو لا يأتيك إنسان يقول يا شيخ كيف ترى في أطفال الأنابيب تسمعون عن شيء اسمه أطفال الأنابيب أطفال الأنابيب يعني يأتي مثلا هذا الرجل يقول أنه أن أهله لا تحمل إما لأجل أن بيوضها لا تبقى أو لا تصل إلى عنق الرحم أو شيء من هذا القبيل فيأتي الطبيب الأمين المسلم الأمين يأخذ بيضة المرأة ويلقحها بماء الرجل بماء الزوج خارج الرحم ثم يزرعها مرة أخرى في رحم المرأة فيقع الحمل فهذه مسائل جديدة ما كانت عند في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا أتباعهم فيأتي الآن يستشكل يقول ما الحكم الشرعي نقول هذه المسألة إيش تحتاج إلى اجتهاد وتصور للمسألة أولا قبل الحكم عليها يتصورها العالم تصور صحيح فيرى أنها ما هناك مثلا بأس إذا يعني ذكرنا شروط مهمة منها أن هذا الطبيب يكون أمينا يعني يقينا أن يكون استعمل ماء الرجل واستعمل أيضا بيضة المرأة بذاتها ما يأتي ببيضة بمرأة أخرى أو يأتي بماء رجل آخر عرفتم فإذا كان كذلك ليس ثم بأس في مثل هذه الصورة هذه الأشياء مستجدة هذه الأشياء مستجدة ولها أحكام ذن يعني الصحابة رضي الله عنهم لما تلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام تلقوا أشياء مأخوذة على جهة التوقيف وهناك أشياء اجتهدوا فيها اجتهدوا فيها وبينوا ما فيها من الأمور وهكذا ورث العلماء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل هذه الأمور نعم وعندنا يعني عنوان آخر جديد وهو قوله فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع يعني كأن هذا العنوان كأنه يقول إيش الآن العنوان السابق أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تلقوا معاني القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام وكان الخلاف فيهم خلاف قليل جدا خلاف قليل جدا ثم أراد بهذا العنوان أن يبين أن هذا الخلاف المنقول عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الكثير منه أنه ليس خلاف تضاد وإنما خلاف تنوع ومن باب الفائدة الخلاف بين العلماء لا يخلو من ثلاثة صور الخلاف بين العلماء مطلقا لا يخلو من ثلاث صور الصورة الأولى ما يسميه العلماء خلاف التضاد خلاف التضاد وهو أن يثبت أحدهم خلاف ما يثبته الآخر فلان يقول الشيء الفلاني حلال والآخر يقول بل حرام مثلا يختلفون في حل أكل الثعلب تعرفون الثعلب هذا الثعلب ما حكم أكله هل يجوز أن يؤكل أو لا لا يجوز فقال الطائفة هو سبع هو سبع والنبي عليه الصلاة والسلام قد حرم كل ذي ناب من السبع فهو حرام وبعضهم قال لا ليس بسبع وكذا وكذا وذكر تعليلات ثم ذهب إلى جواز أكل هذا الثعلب مع أن الصحيح تحريمه لكن باب نعرف أو نفهم أن هذا يقال له خلاف تضاد أن يثبت الأول خلاف ما يثبته الآخر مطلقا الصورة الثانية خلاف التنوع خلاف التنوع ومقصود خلاف التنوع يعني إن نظرنا في حقيقته ليس خلافا في حقيقته ليس هو بخلاف وإنما هو من باب تنوع صور الحق مثلا شخص إذا قام يصلي قرأ في توجهه في دعاء التوجه قوله النبي عليه الصلاة والسلام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، وآخر يعني يقرأ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعتت بيني إلى آخره، فهذا يقرأ دعاء وهذا يقرأ دعاء، فيقال هذا تنوع، إذن ليس في حقيقة إيش خلاف؟ طيب، الخلاف الثالث أو الصورة الثالثة من أنواع الخلاف خلاف. الأفهام خلاف الأفهام، وهو أن يقف المختلفين أو أن يقف المختلفان أن يقف المختلفين في هذه في مسألة ما على عين ما عين الدليل، إنما فيفهم أحدهما المع بمعنى غير المعنى الذي يفهمه الآخر يقف. كل منهما على نفس الدليل لكن كل واحد منهم يفهم بفهم مغاير للفهم السابق وهذه الصورة هي أكثر أنواع الخلاف الواقعة بين العلماء أكثر أنواع الخلاف دائرة في هذا الصنف وهو خلاف الأفهام مثال حين أن اختلف العلماء في حكم أو موضع اليدين في الاعتدال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده بعضهم يضم يعيد يديه على صدره وبعضهم يرسله فلما جئنا جي إلى الاستدلال استدل كل منهم بنفس ما يستدل به الآخر فقال الأولون قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره أنه ثم اعتدل حتى وهكذا حديث خلاد بن رافع طيب المشهور عند العلماء بحديث المسيء صلاته ثم اعتدل حتى يعود كل عظم إلى موضعه هنا كل عظم إلى موضعه هل المقصود بالموضع قبل التكبير أو المقصود بالموضع بعد التكبير فقال الذين يقولون بالضم يقولون لا النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن حقيقة شرعية إذن سيكون الكلام أنه يعود إلى ما كان من موضعه بعد التكبير الذي هو القبض وقال الآخر لا هذا نحتاج إلى نص صريح ولما يجد عندنا نص صريح فنحن جميعا نعلم أن موضع اليدين في حال التكبير يكون في هذا الموضع ليس كذلك وفي حال القراءة تكون على الصدر، وفي حال الركوع يكون تكون على الركبتين، وفي حال السجود تكون على الأرض. طيب، وعندنا في حال الذي هو في في موضعين فقط لم يأت عندنا نص صريح، وهو موضع الاعتدال وموضع اليدين بين السجدين سجديين. هل عندنا نص؟ يعني يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيد يديه على فخذيه ما عندنا نص من عنده نص يقول بأنك إذا اعتدلت من السجود أنك تعيد يديك على فخذيك ما عندنا نص من أين الآن جاء المسلمون بأنهم يضعون أيديهم على أبخاذهم بين السجدتين قال العلماء أن هذا منقول بالتواتر العملي يعني المسلمون يعملون هكذا منذ أن بدأوا يعني جاء الإسلام وكلهم توارثوا هذا الأمر بالتواتر العملي هناك في عندنا تواتر تواتر عملي وعندنا تواتر ماذا منقول باللفظ فال يعني ماذا انتشر عند العل... عند الناس بدون نكير أنهم يضعون أيديهم على أفخاذهم في في اعتدال من السجود، لكن الخلاف الواقع الذي وقع في اعتدال أو في وضع اليدين حال الاعتدال من الركوع هنا هو الخلاف الذي هو بني على بعض ما يتعلق بخلاف الأفهام. ومن هذا الباب أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله самыеافي فلا يصلي العصر إلا في بني قريضة فبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يمنعهم من الصلاة فابدopp مطلقا إلا في بني قريضة ولو بعد خروج الوقت يعني حتى ولو دخل وقت المغرب ما يضر وبعضهم فهم أن المقصود من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يحثهم على المسارعة في الذهاب إلى بني قريضة لكن إن أدركهم الوقت صلوا في الطريق فهنا كل واحد فهم فهما غير الفهم الذي فهمه الآخر جاء في بعض الألفاظ قال ولم يعنف أحدا لم يعنف أحدا إذن هذا العنوان كأن الشيخ يقول فإن السلف إن سلمنا خاصة في عصر الصحابة سلمنا بوجود شيء من الخلاف فهو خلاف تنوع يعني مثل الذي يقرأ في التوجه وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض والذي يقرأ اللهم بعد بينه وبين خطايا إذن لا خلاف في أصله سيأتي إن شاء الله في كلامه ما يدل على هذا قال رحمه الله قال والخلاف بين السلف في التفسير قليل قال وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير سبب يعني في أن خلاف الصحابة في التفسير قليل لأن التفسير بيان للمعاني و والمراد من الكلام تفسير هو بيان للمعاني والمراد من الكلام وهذا في حد ذاته يتعلق بإيش؟ يتعلق بالألفاظ بالألفاظ يتعلق بالألفاظ فإذا انتقلنا إلى الأحكام المستنبطة من تلك الألفاظ وقع الخلاف واضح يا إخوان الآن الخلاف مجرد التفسير شيء والخلاف في ما يستنبط من الألفاظ من الأحكام شيء آخر يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح هذه إذا نظرنا إلى أصل الكلمة الذي بيد عقدة النكاح من الذي بيد عقدة النكاح الزوج لأنه هو الذي يملك أن يطلق ويملك أن يبقى على الأمر لكن هذه المسألة اختلف فيها العلماء إذا ما طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها إنسان عقد على امرأة ولم يدخل بها معروف أن هذا كما قال الله سبحانه وتعالى فنصف ما فرضتم يعني إنسان دفع مهر امرأة يعني مثلا دفع لها مئة مليون طيب دفع لها مئة مليون هذه أو هذا المبلغ إذا طلقها ولم يدخل بها أنها يرد له خمسين مليون يرد له خمسين مليون إلا إذا هي عفت طيب قالت ما تريد رجعت إليه المئة كاملة أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح بعض العلماء قال المراد به أبيه المراد أب المرأة إذا قال يعني عفا وقال يعني ما نريد منك يعني المبلغ طيب ما نريد منك المبلغ وبعضهم قال لا المراد به الزوج المهم أن الخلاف في التفسير كان قليلا باعتبار أنه نظر في في ماذا في معاني الألفاظ لا في الأحكام المترتبة والمستنبطة من تلك المعاني والألفاظ طيب سيأتي مزيد بيان لهذه المسألة قال رحمه الله وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان يعني ماذا خلاف التنوع المنقول عنهم على صنفين أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على المعنى في المسمى غير المعنى طيب أن يعبر أحد أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى مثلا عندنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه وعندنا مالك ابن الحويرث رضي الله عنه يحكون لنا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إذا أراد أن يكبر للصلاة فقال مالك ابن الحويرث كان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يرفع يديه حتى يحاذي بهما شحمة أذنيه يعني المراد بالمحاذى مقاربة حتى يقارب بهما شحمتي الأذنين يعني كأنه يقارب بهما وقال عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يكبر رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه الآن لو نظرنا إلى هذه الصورة هنا أحدهما جعل القرب إلى الأذنين وأحدهما جعل القرب إلى المنكبين إذا نظرنا في الحال هل ثم اختلاف الصواب لا ظاهر أنه ليس هناك خلاف لكن كل واحد منهما عبر بطريقة أو بصفة غير التعبير الذي أتى به الآخر واضح فالشيخ هنا يقول أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على أن المسمى على, على, على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى نظرنا موضع اليدين الآن أحدهما قال لأنه لما نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى موضع يديه قال إذن هما قريبتان للأذن وقال الآخر هما قريبتان إلى الكتفين إذن ليس ثم خلاف لكن الذي ليس له دراية أو ليس لا يعني لا ينظر إلى المعاني الإجمالية يقول اختلفوا ولذلك تجد في كتب التفسير قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا فيظن أن هذا خلاف يظن أن هذا خلاف وليس كذلك فالشيخ يريد أن ينبهنا أن الصحابة إذا حكوا في التفسير شيئا فإن يريدون بذلك حكاية الفاظ ويعني تدل على أنهم أرادوا يعني أن ماذا في حقيقة أمرين كل أقوالهم تصب في معنى واحد وإن اختلف التعبير وإن اختلف التعبير قال بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة يعني هذا الآن الحال مثل الأسماء المتكافئة التي إذا نظرنا إليها قد تكون من جهة مترادفة ومن جهة متباينة كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند الصارم والمهند الصارم معنى الصارم مأخذ من الصرم وهو معنى الحسم والمهند سمي لأنه كان في الغالب يصنع في الهند فإذن لو نظرنا إلى كلمة صارم وكلمة مهند تدلان على مسمى واحد وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسماء القرآن فإن أسماء الله كلها كلها على مسمى واحد فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسن مضادا لدعائه باسمه باسم آخر بل الأمر كما قال الله تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسن قال وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى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 الشيخ رحمه الله أراد الآن أن يبين أو يمثل لنا لتقريب القاعدة والفهم فقال عندنا الآن أسماء مترادفة وأسماء أو بالأصح يعني من جهة تكون مترادفة ومن جهة تكون متباينة فمثل بالسيف وأسماء السيف ومثل أيضا بأسماء الله الحسنى أسماء الله سبحانه وتعالى إذا نظرنا إليها من جهة دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى فهي مترادفة يعني إذا قيل لك من الرحمن من الرحيم من التواب من العزيز من الكريم كلها تدل على ذات الله سبحانه وتعالى لكن إذا نظرنا إلى المعاني المعاني المأخوذة من هذه الأسماء هل هي بواحدة؟ لا شك أنها مختلفة فالعليم ليس هو القدير والقوي ليس هو الحكيم من قيات المعنى من قيات المعنى فهنا نقول هي متباينة كما ذكر أهل العلم مترادفة في دلالته على ذات الله متباينة في دلالته على صفاته متباينة في دلالتها على صفات سبحانه وتعالى فالصفة يعني صفة الحكمة لا يقال هي صفة العلم وصفة العلم لا يقال هي صفة البصر وصفة البصر لا يقال هي صفة السمع واضح فإذا هي متباينة في دلالتي على الصفات لكنها مترادفة وهي بنفس المعنى في إذا ما تعلقت بدلالتي على ذات الله سبحانه وتعالى و أهل الباطل كالمعتزلة ومن قاربهم لما أرادوا إثبات الصفات أو أرادوا إثبات الأسماء أثبتوها أسماء مجرد عن الصفات فلما سئلوا ما التعليل وما السبب قالوا نحن إذا قلنا الله عليم ذو علم وقدير ذو قدرة وسميع ذو سمع وحكيم ذو حكمة ذو سيضطرنا هذا أن نقول أن الله متعدد ويعني سنخرج إلى ما يسميه إلى ما يطلقون إليه أو عليه ماذا يقولون تعدد يلزم من إثبات, من إثبات الصفات تعدد القدمة وهم يفرون من هذا الأمر يقولون لا أسماء الله سبحانه وتعالى مجرد أعلام مجرد أعلام ليست لها صفات وهذا من فهمهم القاصر ونظرهم الظاهر دون الباطن، ولذلك هم يقولون حتى أن بعض الجهمية يقولون لا نقول هو حي ولا نقول هو ليس بحي. قال رحمه الله قال فقوله من جنس قول الغلات نعم غلات الباطنية القرامطة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 موافقا لغلاة الباطنية في ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك كما ذكرنا هذا من الأمور التي ينبغي أن يعلمها الإنسان أو يعلمها طالب العلم أن تعدد أسماء الله سبحانه وتعالى ليس كما يظن هؤلاء الباطنية أنه يلزم من ذلك أن يكون الله متعدد وإنما قالوا هذا مجرد أسماء مجرد أعلام وليست أوصاف والله سبحانه وتعالى ونحن نعتقد واعتقاد السلف رضي الله عنهم أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف أعلام وأوصاف هي علم على ذات الله وأوصاف كذلك على أو تدل على صفته سبحانه وتعالى قال رحمه الله وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم هذه مسألة مهمة مسألة مهمة صفات أو اسم الله سبحانه وتعالى يدل على ذاته ويدل على صفته ويدل أيضا كذلك على صفة أخرى موجودة في اسم آخر لكن جاءت اللزوم ما معنى هذا الكلام يعني مثلا الآن عندنا مثلا اسم العليم اسم العليم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى ويدل أيضا على صفة العلم المشتقة من هذا الاسم العظيم طيب ويدلنا على صفة أخرى بطريق اللزوم مثلا يدلنا على أنه سبحانه وتعالى حي طيب إذ لأنه لا يمكن أن يكون الشيء عليما إلا إذا كان حيا هذا من جهة اللازم فنقول اسم العليم يدل على ذات الله تعالى وتشتق من هذا الاسم صفة العلم وأيضا يدل اسم العليم على صفة الحياة المأخوذة من اسمه سبحانه وتعالى الحي الحي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 كونه خالقا أن يكون قديرا يلزم من كونه سميعا أن يكون عليما لأن لأن الله سبحانه وتعالى ذي السميع علم ولا يلزم من ذلك أن تكون الصفه ماذا أو قد يكون بعض الصفات يلزم منها بعض البعض الآخر فاسم الحي ترجع إليه كثير من الصفات لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون عليما إلا إذا كان حيا لا يمكن أن يكون قويا إلا إذا كان حيا لا يلزأ يعني إلى آخره من هذه الأمور ولذلك الأشاعرة الأشاعرة لا يثبتون لله صفات الخلق يقولون لا يقولون الخلق أنه سبحانه وتعالى يخلق ي... يعني ماذا يجعلونها مركبة صفة الخلق يجعلونها مركبة من عدة صفات منها صفة القدرة وصفات العلم ونعم يجعلون القدرة والعلم هما مركبتان تفيدان صفة الخلق ومعروف أن الأشاعر منهم من يثبت يعني سبع صفات فقط وبعضهم يعني إلى خمسة وعشرين صفة من هؤلاء الأشاعر قال رحمه الله إذن نذن فهمنا الآن من هذا الكلام حتى لا يعني نتوفي في في الموضوع أن الشيخ يريد منا أن يقول أن الخلاف الذي قد يظهر لك قد يكون عندك في في ظاهر الأمر أنه ثم خلاف وهو في حقيقة ليس بخلاف يعني تعدد أسماء الله سبحانه وتعالى لا يدل على أن هناك اختلاف بين أسمائه سبحانه وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فإذن هذا هو الأصل فالصحابة رضي الله عنهم حين أن يسأل الواحد منهم في قوله صلى الله وفي قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم ما الصراط يقول بعضهم السراط المراد به الدين وبعضهم يقول لا المراد به القرآن وبعضهم يقول القرآن والسنة وبعضهم يقول التوفيق إلى الإسلام وبعضهم يقول هذا كله يعني يصف في مصب واحد وهو أنهم يتفقون على أن المقصود به الاستقامة على الدين كلهم لكن كل واحد يأتي بماذا؟ بلفظ يعبر بي عن مراده على غير المعنى الذي أراده الـ الـ ماذا؟ الـ الـ الطائفة الأخرى قال رحمه الله وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب وهذه خمس أسماء جاء ذكرها في حديث أخراجه الشيخان وهي الأسماء كالصفات بالنسبة وهذه الأسماء كالصفات بالنسبة للاسم الأول كما أن أسماء الله سبحانه وتعالى كالصفات للاسم الأعظم الذي هو الله كلها تعتبر كالصفات للاسم الأعظم وهو لفظ الجلالة الله وهكذا أيضا أسماء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع فجميع هذه الأسماء المذكورة كلها تكون كالصفات للنبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك إذن خلاصة القول في مثل هذا الذي تقدم معنا أن هذا الذي ربما يظهر لنا في بادئ الأمر أن هناك خلاف في حقيقته ليس بخلاف وأرى أن نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة إن ربنا سميع الدعاء والله المستعان